والله محلا مثاله رسول الله جماله والله محلا مثاله رسول الله جماله والله محلا مثاله رسول الله جماله لو عين البتول تمر بعينا فين الحادي متفرق وبينها لو عين بين باحروف الها في يا لي كياري كم ترى روى بالامل جناني جناني يبدا الالم للهوا حافي حب رماني وسباني سباني مما منها بتكتمل معاني معاني داني دلعن دربه هدا ذالي دلاني لدربه هداني كمل اسمك يا حلو المعاني محامدت محسب بالثواني بحرحك ما أولى لمواني حوالدنيا حوال بجمال وحواني هلا والله بمجيه حبيب الله ونبيه هلا والله بمجيه أبيب الله ونبيا لو يظهر مع المهدي إلنا بين الهادي ما نفرقوا بينا الله رسول الله بجمال تغبرنا مثلك رسول الله جمالا زهرة يم لو يجيك لفاطمة تجينا لو قسمت على جبيننا قسمات النبي على جبينا والإرادة من حذارة بيمينا حفظ الدين عروة وعرينا سكب علوم فينا, فينا وارتوينا علم كل العلم من يروى وسبحان الذي صغ سوا صباحك على البشر نور الضوا يا محبوب المحب واللي هوا قمر زهر علينا نهر الجار بينا, بينا لو يمشي على تراب المدينة بين الهاندي منفرق وبنا ull el لا تسايل حضر فؤادي لا غاب فيه صلاتي من نشأتي بالأصلاف له ذنبي فؤادي مننا ما تاب له ذنبي فؤادي مننا ما تاب اسم جد والعسل في قلبي ينساب, ينساب. حبيبي هو وفو كل الأحباب والله ما غاب هذه أحلى الأصباب والله ما غاب هذه أحلى الأسباب حضر قلبي على اسمه وجلاله بهر عني صفاثه وجماله دوا وجهه يشعو تلاله بدر زهي بليلة كماله على نور سرنة ولا شط جرنة على نور سرنة ولا شط جرنة لو كل الزمن صفح يمينة بين الهاد ما ارقو بنا مثالا <سؤال> رسول <سؤال> على يلها تنزلتها الأقمار من لفان بجماله زانت الدار شايل الفرح بيد وغنى تطيار شايل الفرح بيد وغنى تطيار هالفرح ما استوى وما لمقدار خشعوا اعشم بالوسع الابصار بس توا وجهها خلى هالفلك دار بس توا وجهها خلى هالفلك دار شعده والعدل ما هو فيه وصف القلب المحب ما هو طافي جمالها يا جمالها يا وذكر على اللي يرضي شاف دوى اسمها بقلبنا ضوى يملي دروبنا دوا اسمها بقلبنا ضوى يملي دروبنا نجم عيوننا لا يسر علىنا بين الهاد ما نفرق وبينك محلام الذلة وسر الله جماله محلام الذلة وسر الله جماله لو عين البتول تمر بعنا de matar